ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عددا ويوم يقولنادوا شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا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 إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ قَبْلُ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا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 فَلََّ بَلَغَ مَجمَعَ بَيْنِهِ مَا َنساحتَهُماَا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحرِ صَرَبَ فَلَمَّا جَوَزَ قَالَلِفَتَهُ آتنَ غدَ أَنا لَقَد لَ قينَ مِنْ سَفرَرن آذَ نَ قال ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني فإني نسيت الحوت وما أنساني هو إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 قَالَ لا تُاقِذنيِي بِمَا نَستُ وَلَا تُرهِقَنيِي مِنْ أَمر عسُرَ فَنطُلَ قاحَت إِذَا لَ قِيِيغُلَ مَ فَقَتَ لَ قَالَ أَقَتَلتَ نَفْْس زَكِيِيَةَ بِغَيْرِ نَفْسَِّ قَدجِت شَيْ نُكر